BOOK 2 98 FAMANIETUN WATESAUN FAMANIA WATESAUN CONJUNCTII DUBLE HURUFUL ATFIL MUZDAWIJA HURUF AL ATFIL MUZDAWIJA CĂLĂTORIA A FOST FRUMOASĂ, DAR صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا.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 Ia ja, sau autobuzul sau trenul. Au au Vine ori asta, ori Se va imabil îmă, cu sau Se va face bas cu autobuzul ori trenul. Se va ori îmă, cu autobuzul sau Se va face îmă, cu لوكو يشتى، ساو سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. وربشتة أتت إسبانية كت شي إنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. أريد أت في مدريد كت شي في لندرا. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. كناشت أت إسبانيا كت شي إنجليا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا نو <تصفيق> إنه ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً. ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً. Nu este numai drăguță, ci și, și inteligentă. Innehelei nu a făcut gemila, Bel-Aidan, ea făcut Bel-Aidan, vechia. Nu vorbește numai germană, ci și franceză. în tată kellemu facat al-almania, Bel-Aidan إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. نو nici samba La astătia în arcusă al Vals o la samba La astătia în arcos al vals o el al samba Nu îmi place nici opera, nici balet La o opera o al ballet. La o hebă opera o la al cu cât lucrezi mai repede, cu atâta termini mai repede? Kullama akbar. Kullama minhu bi -abkar. Cu cât vii mai repede, cu atâta poți să pleci mai repede. كلما أتيت أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. كلما أتيت أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Kullama taqadam elmr al afi alamr, culla ma aspah, rida. Te rugăm să accesezi ww.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.